بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان واقلوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة 116. وإن أخل ذات الأكمام 117. والحب ذو العصف والريحان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان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 113. سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن, استطعتم أن تَفضُ مِن أَبطَارِ السَّمونتِ وَأَمضِ فَ فُضُ لا تَفُضُونَ إِلَّا بِسُ القان فَبِأَلَ يرَبّكُم تُ كَذذبَان يرسَنُ عَلَْكُ ماَا شوظ مِن النار وَنُحَاسُ فَن تَ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 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. هذه جهنم هذه التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. ولمن خاف مقام ربه جنتان 114. فبأي آلاء ربكما 122. فيما عينان تجريان 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما 122. متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. فين قاصرات الطرف 119. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. كأنهن الياقوت والمرجان 112. فبأي آلاء ربكما 129. إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان 120. ومن دونهما جنتان 121. فبأي آلاء ربكما تكذبان 122.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 صُقَ بَلَهُ وَلا جَ فَبأَيأَلَ رَبّكُ ماتُ كَذبَ مُتَّكين على رَفررَ فن خُدر حسان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك صلى ربك ذي الجلال والإكرام